وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ومن فخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور رب بِهَا وَأُضِيعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّنَا وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ووفيت كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا مَّدْحُورًا إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالُوا لَهُمْ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 قُلُوبٌ بَلَا وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَتُهُ عَذَابَ عَلَى الْكَافِرِينَ كيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتبعوا اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءواها وفتحت أبوابها وطال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوا وَكَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَأُ مِنْهَا وَأَمِنَنَا الْجَنَّةَ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِيمَا أَجْرُ اللَّامِلِ